تخيرون ولحم طير مما يستمون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا تسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح وَظِلٍ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعةٍ وَلَا مَمْنُوعةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعةٍ بكرا غروب الاتراب لاصحاب اليمين ثلث من الاولين وثلث من الاخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحمى وظل من لَا لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا